قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله واصحابه من اهتدى بهداه أما بعد فما زال الحديث موصولا عن أنواع علوم الحديث وصلنا إلى قول المؤلف حفظه الله تبارك وتعالى الحديث المعلل, حديث المعلل قال إذا كان سبب الطعن في الراوي هو الوهم الوهم هو الخطأ والغلط يعني إذا وهم الراوي في الحديث وأخطأ وغلط في الحديث فحديث يسمى بالمعلل أو المعلل إذا كان سبب ضعف الحديث خطأ من الراوي أو غلطا من الراوي فحديث يسمى بالمعلل وهو السبب السادس من أسباب الطعن في الراوي. وسبق أن ذكرنا أن أسباب الطعن كام عشرة تلك إيه؟ عشرة كامل ذكر منها المؤلف حفظه الله تبارك وتعالى خمسة وها هو ده يذكر السبب السادس من أسباب الطعن ألا وهو الإيه؟ الوهم بفتح الهاء الوهم بفتح الهاء كالغلط وزنا ومعنا يعني ليس بتسكين الهاء مش الوهم لا الوهم الوهم بتسكين الهاء هي درجة من درجات المعرفة اليقين مثلا والوهم لك أنا عند وهم أما الخطأ والغلط يسمى بالإيه الوهم بفتح الهاء الهاء وإذا نسيت فتذكر كلمة الإيه الغلط الوهم كالإيه كالغلط وزنا ومعنا يعني الغين في الغلط إيه مفتوح واللام مفتوح كذلك الإيه الوهم، الواو مفتوحة والهاء مفتوحة فالوهم كالغلط وزنا ومعنا وهو السبب السادس من أسباب الطعن في الراوي يعني أن يهم الراوي في هذا الحديث يهم يعني يخطئ ويغلط في الحديث فحديث يسمى بالإيه بالحديث المعلل وإن شئت تقول المعلل، وهو الأفصح يعني إن شئت أن تقول المعلل أو المعل والمعل هو الإيه الأفصح من حيثه اللغه حديث المعل هو الافصح من حيث اللغه وهو المشهور عند المحدثين طيب نريد ان نعرف الحديث المعلل الحديث المعل المعلل هو الحديث الذي اطلع فيه على سبب اكتب هذه الزياده حديث المعلل, أو المعلل هو الحديث الذي الطلع فيه على سبب خفي قادح انظر إلى هذه القيود سبب إيه خفي إيه قادح مع أن الظاهر السلامة منه مع أن الظاهر السلامة منه أي يبقى الحديث المعل هو الحديث الذي اطلع فيه على سبب خفي قادح في صحة الحديث مع أن الظاهر السلامة منه مع أن الظاهر السلامة منه يعني من حيث الظاهر لا تستطيع أن تعرف العلة شأن ذلك المريض الذي به علة لكن لا تستطيع أن تعرف هذه العلة إلا بعد فحص المريض كذلك الحديث المعل لا تستطيع أن تعرف علته إلا بعد الفحص والبحث والصبر والوقوف على طرق الحديث لكن من حيث الظاهر لا تستطيع أن تكتشف فيه عله لكن من حيث الباطن فيه إيه في عله أعيد التعريف مرة ثانية الحديث المعل أو المعلل هو الحديث الذي اطلع فيه على سبب خفي قادح في الحديث مع ان الظاهر السلامه منه واضح يا اخوه وان شاء الله سياتي شرح للحديث المعلم كتبت التعريف يا اخوه نعم تعريف العلل هي سبب غالب خفي قادح في صحه الحديث فيؤخذ بالتعريف تعريف هذا أن العلة عند علماء الحديث لا بد أن يتحقق فيها شرطين، وهما الأول الغموض والخفاء، الثاني القبح في صحة الحديث. فإذا اختل واحد منهما، فإن تكون العلة ظاهرة أو غير قادحة، فلا تسمع عندئذ علة مسلحة. نعم، يبقى العلة سبب غامض خفي قادح في صحة الحديث. فيأخذ من تعريف العلة هذا أن العلة عند علماء الحديث لابد أن يتحقق فيها شرطان وهما الغموض والخفاء الغموض إيه؟ والخفاء طيب إذا كان في الإسناد راون كذاب هل هذا يعد علة في الحديث؟ ظاهر لا يعد إيه؟ علة في الحديث لابد أن تكون العلة إيه؟ خفية العله خفية العله ايه خفيا طيب اذا كان عندنا انقطاع ظاهر انقطاع ظاهر كما لو قال مثلا مالك رحمه الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فهل هذا يعد عله ليه ظاهر الامام مالك رحمه الله امام دار الهجره لم يدرك النبي صلى الله عليه وسلم وهذا معروف فهذه هذه الامر ظاهر فلا يسمى علة عند العلماء يبشرت العلة إيه؟ أن تكون إيه؟ خفية كالمريض الذي به علة لا يمكن أبدا أن تعرف أن هذا الإنسان به مرض أو به كذا إلا إذا إيه؟ ظهرت هذه العلة كذلك العلة التي توجد في الحديث لابد أن تكون إيه؟ خفية لا يعرفها إلا الجهابذة النقاد بعد الصبر والوقوف على طرق الحديث كذلك لابد أن تكون هذه العلة قادحة في صحة الحديث طب أخي أسأل هل هناك علة لا تقضح في صحة الحديث أقول له نعم هناك بعض العلل التي لا تقضح في صحة الحديث كإيه؟ كإبدال ثقة بثقة إبدال إيه؟ ثقة بثقة يعني مثلا عندنا رويان أحدهما ثقة والآخر صدوق الآخر إيه؟ صدوق اختلف في الروايه فالبعض قال عن سفيان بن عيينه والصدوق قال سفيان الثوري ايهما نقدم الثقه اللي هو ايه طيب هل ابدال سفيان بن عيينه بسفيان الثوري يؤثر في صحه الحديث ليه لانه ابدل ايه ثقه بثقه واضح فهنا وان كانت عله إلا أن هذه العلة إيه لا تقضح في صحة الحديث لأنه أبدل ثقة بثقة واضح فلا بد في العلة أن تكون خفية ولا بد أن تكون إيه قادحة في الحديث إذا لم تكن خفية وا أو لم تكن قادحة في الحديث فلا تسمى إيه علة واضح فالعلة غير القادحة كإبدال ثقة بثقة طالما أن الحديث عن ثقة خلاص واضح فسواء كان عن سفيان الثوري أم عن ابن عيينة فالثوري وابن عيينة ثقتان فهذه علة إيه للقادح واضح إخوة فلابد أن تكون العلة تقدح في صحة إيه الحديث نعم قد تنفق العلة على غير معناه الصراحي إنما من بتعريف العلة في حقاة الصادقة هو المضاد بالعلة في الصراح المحدثين لذلك قد تكون العلة لاكن قد يذكرون العلة أحياناً على أي طعن موجه للحديث، وإلا ما يكون في هذا الطعن خفياً، إلا ولما هذا الطعن أو واضح، فمن النوع الأول التعليل كدليل الراوي أو غفلته أو سوء حفظه أو نحو ذلك، حتى لو سمعت في النص علة، ومن النوع الثاني التعليل مخالفة، مخالفة لا تضر بصحة الحديث. ك إسلام وصلة وثقة وبناء على ذلك ثم اتفاق بعض من الحديث الصحيح وهو صحيح معنى. قال المؤلف رحمه الله قد تطلق العلة على غير معناها الاصطلاحي من باب التوسع في للصلة من باب التجوز في إطلاق العلة الأصل أن العلة تطلق على السبب الخفي القادح لكن بعض العلماء توسع في إدراك الإيه؟ في إطلاق كلمة العلة وأطلق العلة على كل سبب يقضح في صحة الحديث سواء كان خفيا أم ظاهرا من باب الإيه؟ التوسع والتجوز في استعمال للصلاح لكن الأصل أن العلة لا تطلق إلا على السبب الخفي القادح لكن بعض العلماء توسع يعني من باب التوسعة في الالصلاح ومن باب التجوز أطلق العلة على كل سبب يقده في صحة الحديث سواء كان ظاهرا أم خفيا كذلك أحيانا يطلقون العلة على العلة التي لا تقدح في صحة الحديث وهذا أيضا من باب التوسع والتجاوز في إطلاق كلمة العلة لكن الأصل أن العلة لا تطلق إلا على السبب القادح الخفي الذي يقضح في صحة الحديث مع أن الظاهر السلامة منه أما إذا كان في الاسناد يعني راون كذاب أو راون مطروك أو انقطاع ظاهر فهذا لا يعني يطلق عليه إيه كلمة العلة إلا على سبيل التجوز والتوسع في إطلاق هذا المصطلح واضح إخوة؟ طيب الخلاصة الآن أن الحديث المعل هو الحديث الذي اطلع فيه على سبب خفي يقدح في صحة الحديث مع أن الظاهر السلامة منه كما لو كان مثلا عندنا حديث موصول يروي مثلا سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم هذا اسناد إيه؟ متصل إسناد متصل والرواه ثقات. هذا الحديث من حيث الظاهر ايه صحيح من حيث الظاهر صحيح لكن بعد تخريج الحديث من مصادر السنة المختلفة وقفنا على رواية الإمام مالك رحمه الله يخالف فيه سهيل بن أبي صالح فيرويه عن أبي هريرة من قوله فيرويه ايه عن أبي هريرة من قوله من الأثبت والأوسق مالك ولا سهيل مالك يبقى رواية مالك ايه أصح من رواية سهيل بن أبي صالح يبقى هذا الكلام من كلام أبي هريرة وليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم عرفتم العلة إخوة فمن حيث الظاهر هذا الحديث منسوب إلى النبي صلى الله عليه وسلم لكن بعد البحث وتخريج الحديث وقفنا على رواية لإمام مالك يرويه عن أبي هريرة من كلام أبي هريرة ليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم فعرفنا أن سهيل بن أبي صالح أخطأ في هذه الرواية هذا معنى سبب خفي يقدح في صحة الحديث مع أن الظاهر السلامه منه يعني إذا نظرت من أول وهله إلى حديث سهيل بن أبي صالح عن ابي عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم تحكم عليه بالصحة يعني لسنا ثقات سهيل ثقه أبو ثقة أبو هريرة صحابي فالإسناد ثقات من حيث الظاهر، لكن بعد البحث والتفتيش وجدنا أن الإمام مالكا رحمه الله خالف سهيلا فجعل هذا الكلام من كلام أبي هريرة وليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم فعرفنا أن سهيلا إيه أخطأ في هذه الرواية ونسب الكلام إلى النبي صلى الله عليه وسلم على سبيل الخطأ عرفت بإخوة معنى العلة سبب ايه يقدح سبب غامض غامض ليه لانه لا يظهر من حيث الظاهر يقضح في صحة الحديث الان لا تستطيع ان تقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وانما تقول ايه قال ابو هريرة لان هذا كلام من كلام ابي هريرة رضي الله عنه مع ان الظاهر السلام منه ممكن الحديث الشاذ الشاذ علة ايضا يعني الشاذ هو يعني نوع من انواع العلة يعني مثلا الحديث المعل دائره كبيره مثلا نرسم أي دائرة كبيرة داخل هذه الدائره الحديث المعل الحديث الشاذ والحديث المنكر والحديث المقلوب والمدرج كما سياتي ان شاء الله واضح لكن المعل هو الدائره الكبيره التي تحوي ايه هذه الدوائر الصغيره فالمعل يدخل فيه الشاذ ايضا فالشاذ عله من العلل التي تقضح في صحه الحديث هو مخالفة المقبول لمن هو أوسق منه واضح فهو أيضا علا وعرفنا المخالفة عن طريق البحث وتخريج الحديث لكن من حيث الظاهر الحديث صحيح يعني أذكر مثلا مثالا حديث كان النبي صلى الله عليه وسلم يقسم بين نسائه يقسم بين نسائه ثم يقول اللهم هذا قسمي فيما أملك اللي هو القسم الآيه المد والمبيت والسكنة والنفقه فلا تلمني فيما تملك ولا أملك اللي هو ايه القلب يعني سان اذا تزوج مثلا عنده زوجتان او ثلاثه يستطيع ان يعدل في النفقة والسكنة والمبيت ونحو ذلك لكن القلب لا يمكن ان يعدل ان القلب ده بيد الله سبحانه وتعالى فهذا الحديث من حيث الظاهر تحكم عليه بانه ايه صحيح لكن بعد تخريج الحديث اكتشفنا أن هذا الحديث فيه إيه علة والراجح فيه الإرسال الراجح فيه إيه الإرسال يعني فيه انقطاع هذا الحديث لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم واضح يا اخوه فهذا معنى العلة هذا معنى إيه العلة واضح نعم. جلالتها إخوته ومن يسرعون من معرفة علم الحديث من أجل علوم الحديث وعلى لانه لأنه يحتاج إلى الكشف العلل للغاولات الخفية التي لا تظهر إلا للج... للجهاددة في علوم الحديث وانما يتمكن منه وأقوى على الاعتقيل أهل الحفظ والخبرة والفهم الثاغم ولهذا لم يخرج عماره الا القليل من الأئمة ولهذا لم يخرج عماره إلا القليل ولهذا لم ناخذ امرون الى القليل من الادب كم من, من مدينه واحمد والمخالد وابو علي حاتم والدوره الغري نعم يعني هذا العلم يا اخوه ليس علما سهلا الان اذا اعطيتك جنيها او 10 جنيهات وقلت لك هل هذه ال يعني مزيفه ام حقيقيه هل تستطيع ان تحكم عليها ليه نعم لا حتى لو شفته هل أنت عندك الملكة والصنعة التي عند الصيرفي الذي يستطيع أن يميز بين المخشوش وبين الجيد لا فعلم العلل هذا العلم ليس سهلا يعني لا يمكن أن يكتشف العلل كل أحد بل الأمر لابد من الفهم والحفظ والملكة والضربة والممارسة والمراسة واضح لذلك لم يخد غمار هذا العلم إلا القلائل يعني يعدون على الأصابع يعني علماء العلل لإخوة يعني اندر من الكبريت أنظر من الكبريت الأحمر يعدون على الأصابع الإمام أحمد من علماء العلل البخاري مسلم يحيى بن معين علي بن المديني شعبة القطان قله من العلماء هم الذين يستطيعون أن يكتشفوا علل الحديث لذلك العلماء كانوا يكونون هذا, هذا العلم إلهام هذا العلم إيه إلهام يقذفه الله عز وجل في قلب العالم إلهام تعرفون الإلهام الإلهام نوع من الوحي الله عز وجل يقذف في قلب يعني أنبيائه ورسله من الوحي وما يريد كذلك العلم العلد علم إيه إلهام الله عز وجل يلهمه من شاء من عباده وبعض المتصوفة كان يظن أن هذا العلم كهانة تعرفون الكهانة الذي يدعى الغيب ويعني يعمل بالكهانة ونحو ذلك فكان يعني, يعني يظنون أن هذا العلم كهانة سحر كيف تعرف أن هذا الحديث كذب وهذا الحديث معلول وهذا الحديث مقلوب وهذا الحديث مدرج وهذا الحديث شاذ فبعض المتصوفة كان يعني لا يتصور أن واحد كده يجلس ويستطيع أن يحكم على الأحاديث هل هذا كهانة يعني؟ يعني هل مثلا الشيطان يوحي إليه بذلك؟ فكان يعني يصعب عليهم الأمر لأنهم ليسوا أهل علم فهذا العلم لا ينبل فيه إلا القليل علم العلل لا ينبل فيه إلا القليل حتى في هذا الزمان تجد علماء العلل يعني قليلين جدا يعني الشيخ محمد عم رحمه الله وطيب الله صراه الشيخ مثلا مقبل رحمه الله الشيخ أبي اسحاق الشيخ مثلا بعض القلائل جدا الذين يدركون علل الأحاديث فهذا العلم إيه علم عزيز نادر يعني لا يؤتاه إلا القلة واضح؟ نعم. إلى أي إسناد يتطرق التعليق؟ يتطرق التعليق إلى الإسناد الذي شروط الصحة ضرورة وأن الحديث الطريف يحتاج إلى البحث عن علاه إذ إنه مرطوب لا يعديه. نعم يعني العلة أكثر ما توجد توجد في أحاديث من الثقات العلة. أكثر ما توجد توجد في أحاديث الإيه الثقات. لأن إحنا لأن ذكرنا إن العلة سبب إيه خفي يقده في صحة الحديث. فإذا كان في الإسناد راو ضعيف أو كذاب أو متروك ف يعني هذه الإيه الأسباب ليست خفية. لكن السبب الخفي هو الذي يوجد في أحاديث الثقات. فالعلة أكثر ما توجد توجد في أحاديث الإيه الثقات. ونحن نعرف أن ليس من شرط الثقة ألا يخطئ. واضح؟ ليس إيه. من شرط الثقة مش معنى ان هو ثقة ان هو معصوم لا المعصوم هو من النبي صلى الله عليه وسلم فكل الثقة على وجه الارض لابد ان يخطئ في الحديث فالعلة توجد اكثر ما توجد في احاديث من الثقات لان الثقة اذا حدث بحديث يعني تظن انه ايه صحيح من اول يوهلة. لكن بعد تخريج الحديث والبحث عن طرق الحديث تكتشف ان هذا الثقة أخطأ في هذه اخطئ في هذه الروايه أو أخطأ في هذا الحديث واضح فاحاديث العله توجد اكثر ما توجد في احاديث الثقات واضح والامام يحيى بن معين له قول مشهورة لست اعجب ممن يخطئ ولكني اعجب ممن لا يخطئ لان الخطا ده يعني عند كل الناس فالعجب كل العجب ممن لا يخطئ واضح والذي قيل في ترجمتي أنه لم يخطئ قط هو نافع مولى بن عمر قالوا لا يعرف له خطأ والله أعلم العهد على الإمام الضرقتنا رحمه الله نعم. ماذا شيء صلى الصبح في حتى حجة حجة أنت تعمل بي ولا تعمل طيب خلاص خل ان شاء الله يعني <تصفيق> عن قول الحديث ثابت في صحيح مسلم بس مش بهذا الثواب يعني يعني بهذا الثواب لم يصح ضعيف لكن الثابت في مسلم من حديث جابر بن سمره رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا صلى الفجر جلس في مصلاه حتى تطلع الشمس حسنا كان إذا جلس في مصلا إذا صلى الصبح جلس في مصلا حتى تطلع الشمس حسنا يعني حتى ترتفع الشمس ارتفاعا حسنا فهذه السنة سابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم لكن الضعيف هو الثواب فقط الثواب هو الضعيف اللي هو أجر حجة وعمرة تامة تامة تامة ده الراجح نعم لا. لا لا احنا قلنا لابد ان يكون له اصل ايه اصل يرجع اليه امر واسع الامر واسع يعني اذا صلتها في المسجد لا بأس صلتها في البيت لا بأس اه دي السنة الجلوس في المجلس دي السنة لكن السواب هو يعني في خلاف الشيخ الالباني رحمه الله يصحح الحديث يصحح لايه الحديث يعني الشيخ الألباني يمشي الحديث يمشي الحديث وبعض العلماء أقصر العلماء على تضييف الحديث والإمام الترمذي رحمه الله الذي رواه في السنن هو الذي ضعف هذا الحديث أيضاً لكن السنة الثابتة التي في صحيح مسلم الجلوس في في بعد صلاة الفجر إلى أن تطلع إيه الشمس ده الثابت في صحيح مسلم لكن الثواب هو الذي هو المتكلم فيه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 منها الامر الاول تفرد الراوي الثاني وخالف غيره له الثالث قررنا القرار نفسه طبقا ما تقدم في تقريره السادس هذه الضغوط تنقي العارف بهذا الفن الى وهم ربعه من الراوي الحديث إما بكشف رسالة في حديث رواه موصولا وإما بكشف مرفق في حديث رواه مرفوعا وإما بكشف بكشف خارج حديث حديثا في حديث آخر أو غير أو غير ذلك من الأوهام بحيث يؤوله على الرأي ذلك فيحكم يحكم في العالم صحة هذا الحديث. نعم. بما يستعان على إدراك العلة يستعان على إدراك العلة بأمور منها تفرد الراوي. يبقى أول حاجة إيه؟ تفرد الراوي يعني مثلا لو اخي مثلا قال قال الشيخ سامح حفظه الله غدا امتحان غدا ايه امتحان وهذا الراوي قليل الحضور قليل الحضور يعني يكاد ياتي يعني مرة يعني بعد مره وليس مواظبا على الحضور ولا يعرف بملازمه الشيخ وقليل الحضور ولم يقل هذا الكلام إلا هذا الأخ فهذه ريبة إيه ولا لأ ريبة يعني تفرد هذا الأخ بأنه نقل عن الشيخ سامح أنه يعني غدا امتحان تفرد بهذا دون أن يعني يشركه في ذلك غيره من الإخوة مع أن هذا الأخ يعني قليل الحضور ويعني يغيب كثيرا وليس معروفا بملازمة الشيخ ثم يأتي بعد ذلك ويتفرد بهذا الخبر عن الشيخ فهل هذا يقبل؟ لا فهذا التفرد أنت ترتاب فيه تقول كيف يتفرد هذا الأخ بهذا الكلام الذي هو يعني ليس معروفا عند جميع الإخوة وهذا الأخ يعني يعني قليلا ما يحضر وليس معروفا بملازمه الشيخ فتفرد هذا الاخ بهذا الكلام يعد ايه ريبه في خبر هذا الاخ كذلك العلماء يستدلون على العله احيانا بتفرد الايه الراوي بتفرد الإيه الراوي يعني الراوي مثلا هذا الراوي صدوق لا باس به لكن يتفرد عن الامام مالك بحديث وهذا الحديث لا يوجد عند أصحاب الإمام مالك يعني عند تلاميذ الإمام مالك الثقات الأسبات الذين يلازمونه حضرا وسفرا يلازمونه في كل مكان يأتي هذا الراوي الصدوق الذي هو أقل منهم في الحفظ والإتقان ويتفرد عن الإمام مالك بحديث فالعلماء يستدلون بهذا التفرد على خطأ هذا الراوي واضح إخوة التفرد الذي يعني يستدل به على العلة هو التفرد الذي لا يحتمل التفرد الذي لا يحتمل كما مثلت بالاخ الذي يعني يتغيب كثيرا ثم تفرد عن الشيخ سامع بشيء لم يعرفه احد من الاخوة الحاضرين فهل هذا التفرد يحتمل منه او لا يحتمل يحتمل ولا لا يحتمل لا يحتمل كذلك اذا كان الراوي صدوقا يعني ليس به بأس ويتفرد عن الامام مالك بحديث لا يعرفه استقاط الاسبات من اصحاب الامام مالك ومن تلاميذ الامام مالك فهذا التفرد فيه ريبة فالعلماء يستدلون بهذا التفرد الذي لا يحتمل على العلة واضح؟ لابد لكن لابد أن نقيد التفرد بإيه؟ التفرد الذي لا يحتمل التفرد إيه؟ الذي لا يحتمل لكن مثلا لو أخي مثلا ملازم لشيخ سامح سفرا وحضرا ويوصله مثلا إلى البيت ويصلي معه في المسجد يعني خمس الفروض ثم يعني يتفرد عن الشيخ هل يقبل تفرده او لا يقبل لانه يحتمل منه ان يتفرد لانه ملازم للشيخ سفرا وحضرا ويصلي معه بجوار البيت ويلازمه اما اذا تفرد راون لا يحتمل منه التفرد فهذا التفرد ايه يعد ايه علة في الحديث واضح يبقى التفرد الذي لا يحتمل ارجو ان يكون المعلومة وصلت وصلت طيب فضل يعني كده الحديث المشهور يرمان يا ابو ثبت الحديث ده مشهور يبقى غير معمول عن نفوش نفوش تفرد عند الراوي نعم لا بس يعني لا ده التفرد ده يعني وسيلة من الوسائل ليست كل الوسائل واضح يعني التفرد دي وسيله من الوسائل التي يهرب بها العله تفرد الراوي بس نكتب ايه التفرد الذي لا يحتمل ليه لان عندنا احنا حديث يرويه يحيى بن سعيد الانصاري عن محمد بن ابراهيم التيمي عن علقمه ابن وقاص عن عمر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم انما الاعمال بالنيات هذا الحديث فيه تفرد ولا لا فيه تفرد بس تفرد إيه محتمل يعني يحتمل ليحيى بن سعيد لانه من الثقات الاثبات ان يتفرد بالحديث كذلك محمد ابن إبراهيم التيمي يعني لأنه يعني من الحفاظ له أن يتفرد بالحديث، كذلك محمد بن ابراهيم التيمي له أن يتفرد لأنه من الأثبات، لكن إذا كان الراوي يعني صدوقا أو لا بأس به يعني ليس عنده من الإتقان والضبط كما عند استقاء الأثبات وتفرد بالحديث عن الإمام مالك، فهذا التفرد إيه يعني لا يحتمل ويكون قرين على العلة في الحديث وعلى خطأ هذا الراوي. طيب الأمر الثاني الذي يدرك به العلة. مخالفة الراوي غيره يعني ممكن نقول المخالفة يبقى السبب الأول يا إخوة إيه؟ التفرد الذي لا يحتمل لخص معي إن شاء الله يعني يبقى أول حاجة إيه؟ التفرد الذي لا يحتمل الأمر الثاني المخالفة. ليه؟ المخالفة. يعني إذا خالف الراوي الثقات إذا خالف الراوي الثقات هذا أيضا إيه من الوسائل التي يعرف بها العلة يبقى الأمر الأول التفرد الذي لا يحتمل من الراوي ومثلت لكم بمثال الأمر الثاني مخالفة الراوي للثقات مخالفة الراوي للثقات ثم قال قراء أخرى تنضم إلى ما تقدم في الفقرتين يعني القراء الحمد لله كثيرا ونص المؤلف حفظه الله على يعني سببين ممكن يعني أن ندرك بهما العلة التفرد الذي لا يحتمل ومخالفة الراوي للثقات نعم ما هو الطريق إلى معلومة المعلمة الطريق إلى معلومة وجمع طرق الحديث والنظر في خلاف الوادي والمعزاة والزرطين والصريف ثم الحكم على المعروضة المعروضة نعم يعني الطريق الوحيد يا إخوة لمعرفة العلة هو جمع طرق الحديث جمع إيه طرق الحديث وهو ما يسمى عند العلماء بعلم التخريج إن شاء الله سوف تدرسون إن شاء الله علم التخريج في الفرقة الثالث فجمع طرق الحديث من مصادر السنة هذا يسمى بعلم الإيه علم تخريج الحديث يعني مثلا الحديث هذا الحديث مثلا رواه مثلا في سنن أبي داود والترمزي وابن ماجة والنساء ومستدرك الحاكم وصحيح ابن حبان وصحيح ابن خزيمة والمنتقل لابن الجارود والمعجم الكبير للطبراني والمعجم الأوسط للطبراني ومثلا مسند مخلد ومسند يعني الإمام أحمد هذه الكتب تسمى بإيه؟ بمصادر السنة يعني الكتب التي حوت حديث النبي صلى الله عليه وسلم بل الكتب التي روت أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم تسمى إيه؟ مصادر السنة يعني المصادر التي حوت حديث النبي صلى الله عليه وسلم كالبخاري ومسلم وأبي داود والترمذي والنساء وابن ماجه ومسند الإمام أحمد وسنن سعيد بن منصور وصحيح ابن خزيمة هذه الكتب حوت أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم فلكي نعرف العلة لابد أن نجمع الحديث من مصادر الإيه؟ السنة واضح فإذا جمعنا الحديث من مصادر السنة عرفنا أن هذا الحديث فيه علة أو ليس فيه إيه علة واضح فالطريق الوحيد للوقوف على العلة هو جمع طرق الإيه الحديث وأن نقارن الروايات بعضها ببعض نقارن الاسانيد من الذي خالف ومن الذي رفع الحديث ومن الذي أوقف الحديث ومن الذي أرسله ومن الذي وصله فعلم العلم يعني من أدق العلوم ومن أصعب العلوم يبقى جمع طرق الحديث ثم المقارنة لابد أن نقارن بين الروايات من الذي رفع هذا الحديث هل هو ثقة أو ضعيف من الذي أوقفه من الذي وصله من الذي أرسله ونحو ذلك عن طريق المقارنة يبقى الجمع ثم المقارنة بين المرويات واضح يا إخوة وبذلك ندرك علة الحديث يحيى بن معين له يعني قولة في غاية الرواع يقول الحديث اذا لم نكتبه من ثلاثين وجها ما عقلناه الحديث ايه اذا لم نكتبه من ثلاثين وجها ما عقلناه يعني اذا لم نكتب هذا الحديث عن يعني بثلاثين اسنادا ما عرفنا علته ثلاثين اسناد يعني حديث واحد يروي من ثلاثين طريقا يقول لو لم نفعل هذا ما عقلناه يعني ما عرفنا علة هذا الحديث ابن أبي حاتم زاد قال من ستين وجها ما عقلناه زاد ايه زاد ثلاثين طريقا فالطريق الوحيد لمعرفة العلة هو جمع طرق الحديث من مصادر السنة والمقارنة بين هذه المرويات نعم <تصفيق> باب لسه موصول في هذا الباب نعم باب ما عندنا اه طبعا المكان مفتوح نعم ولكن كما قلت لك لا يدرك هذا إلا القليل يعني يعني يعد على الأصابع كده يعني مثلا مثل العلاج يعني عزيزي العلماء وقفوا على كل لا الباب لا يزال مفتوحا الباب لا يزال مفتوحا نعم <تصفيق> أي الله وحده وهو هو في يعني العله اما ان توجد في الاسناد واما ان, ان توجد في المتن واضح توجد في الاسناد توجد المتن يعني مثلا من العلة مثلا في المتن قول ابن عباس رضي الله تعالى عنهما عندما قال تزوج النبي صلى الله عليه وسلم ميمونة وهو محرم ومعلوم ان المحرم إيه؟ لا يجوز له عن إيه؟ ان يتزوج فهذه علّة في المدن فالعلة اما أن توجد في الاسناد واما أن توجد في المدن نعم فلعلا في, في الاسناد يتقضر في المدن فقد تربح في من عقل الحافي الاسناد وذلك لكه التعليم بالنسان فقد تربح في الاسناد خاصة وقد ويقول المدن صحيحا مثل حديثي أعلى ابن عن الثوري عن عمل ملينار عن عمر البيع عمر المرفوع البيع البيعالي الخلاف فقد وهم يعلى عن سجن الثوري في قوله عمل ملينار دمه هو عبدالباي ملينار فهذا المدن صحيح وإن كان في إسنان علاة الغرب لأن كل من عملوا بن ملينار ثقه فإبدال ثقر ثقر لا يدور صحة المد وإن كان سيارة في إسنان نعم أرجو الانتباه يا إخوة يعني العلة احنا قلنا أن العلة إما أن توجد في الإسناد وإما أن توجد في المدن العلة في الإسناد قد تقدح في المدن وقد لا تقدح فيه واضح يعني العلة في الإسناد قد تقدح في المدن وقد لا تقدح فيه طيب العلة التي توجد في الإسناد وتقدح في المدن كإيه كعلة الوصل والإرسال علة ليه الوصل والإرسال أو الوقف والرفع طيب من يشرح لنا هذا الكلام ما معنى علة الوصل والإرسال وعلة الوقف والرفع من كده يكون أخ يعني استطيع أن يشرح لنا علة الوصل والإرسال وعلة الوقف والرفع لا ما معنى عله الوصل والارسال وعله الوقف والرفع انا شرحت هذا كثيرا اتفضل يوصل الحديث المرسل يكون مرسل يوصل احسنت مش احنا قلنا يا اخوه عله الوصل والارسال ان يكون هذا الحديث مثلا بعض الثقات رواه موصولا الى النبي صلى الله عليه وسلم كما مثلت في اول الدرس بسهيل بن ابي صالح روى الحديث ايه سهيل بن ابي صالح عن, أبيه عن ابي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم واضح جاء الامام مالك رحمه الله وهو اوسق من سهيل بن ابي صالح فروى الحديث مثلا مرسلا ما معنى مرسلا بدون ذكر ايه صحابي فشي احنا عارفين ان, ان المرسل ان يقول التابعي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فسهيل بن ابي صالح رواه من طريق أبيه عن أبي هريرة بذكر الصحابي جاء لمن مالك رحمه الله وهو أوثق منه وأحفظ وأتقن خالفه فرواه عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم أسقط من الصحابي فهنا معنى علة الإرسال والوصل فهذا الحديث روية موصولا وروية مرسلا والصحيح فيه الإرسال لأن الإمام مالكا أوسق من سهيل بن أبي صالح كذلك علة الوقف والرفع بعض الأرواح يرفع الحديث إلى النبي صلى الله عليه وسلم والثقات يوقفون الحديث على الصحابي فهذه علة الوقف والإيه؟ والرفع واضح إخوة فهذه العلل تؤثر في المتن يعني مثلا عندما تريد أن تنسب هذا الحديث إلى النبي صلى الله عليه وسلم هل يجوز أن تنسبه إلى النبي صلى الله عليه وسلم أو لا يجوز لا يجوز ليه ضعيف، مرسل الرجع فيه الإرسال كذلك إذا كان من كلام أبي هريرة لا يجوز لك أن تنسبه إلى النبي صلى الله عليه وسلم يعني نظاهر كده الكلمة مش واضح واضح يا إخوة يبقى علة الوصل والإرسال يعني سهيل بن أبي صالح عندما رواه عن أبيه عن ابي هريره عن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر فيه الصحابي وهذا خطأ يعني أخطأ سهيل في هذا الإسناد كيف عرفنا أنه أخطأ؟ لأن الإمام مالكا ما خالفه في هذه الروايه فرواه عن أبيه اللي هو أبو سهيل عن النبي صلى الله عليه وسلم بدون ذكر من؟ الصحابي يبقى الإسناد الثاني إيه؟ مرسل وهو الصحيح يعني الصحيح فيه الإرسال والارسال من قسم الانيه الضعيف فلا ننسبه الى النبي صلى الله عليه وسلم فهذه العلة في الاسنات تؤثر في المتن ولا لا تؤثر تؤثر في المتن كما قلت في حديث إيه؟ اللهم هذا قسمي هل يجوز ان تنسبه الى النبي صلى الله عليه وسلم لا منفعش مثلا انا دلوقتي اقول ايه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم هذا قسمي ليه؟ لان انا عرفت ان هذا الحديث فيه علة مرسل فلا يجوز أن أنصبه إلى النبي صلى الله عليه وسلم واضح؟ فهذه العلة أثرت في متن الحديث طيب هناك علة في الإسناد لا تؤثر في متن الحديث كيبدال إيه؟ ثقة بثقة واضح؟ يعني سهيل خالف مثلا مالكا قال مثلا سفيان بن عيينة والإمام مالك قال إيه؟ سفيان الثوري من أثبت؟ مالك يبقى روايته إيه؟ أصح اللي هو سفيان الثوري لكن هذه العلة أثرت في المتن أو لم تؤثر لم تؤثر لأنه أبدل ثقة بثقة واضح متى تؤثر إذا أبدل ثقة بضعيف يعني لو كان مثلا سهيل سما ثقة والإمام مالك سما ضعيفا حين أدن تؤثر هذه العلة في متن الحديث لكن إذا أبدل ثقة بثقة خلاص فكلاهما إيه ثقة فهذه العلة لا تؤثر في متن الحديث واضح إخوة واضح؟ طيب ارجو ان يكون الكلام واضح علم يعني انا مثلا ممكن اجي اقول لك مثلا ايه اذكر مثالا التي تقع في الإسناد ولا تقضح في صحة المات تقول ايه ابدال ايه ثقة بثقة مثلا اذكر آآ آآ علة تقع في الاسناد وتؤثر في صحة المات علة الايه الوصل والارسال او الوقف والرفع واضح يا اخوة ده سؤال مهم يعني وارج جدا انا اجبهولك اذكر علة تقع في الاسناد ولا تؤثر في صحة المات تقول كابدال ثقة بثقة طب علة في الإثناد وتقدح في المتن تقول كعلة الوصل والإرسال وعلة الوقف والرفة واضح يا أخوة؟ طيب يعني أنا يعني ألخص لك الكلام بحاول أنا يعني ألخص لك الكلام وأسهل لك العبارة بيعني بقدر المستطاع حتى تصل معلومة إليك سهلا يبقى أقول لك أذكر مثالا للعلة التي تقع في الاسناد ولا تقدح في المتن تقول هذه العلة كإبدال ثقة بثقة يبنت كذا الحمد لله يعني واضح أنت فهمت هذا السؤال طيب اذكر مثالا للعلة التي تقع في الاسناد ولا وتقدح في المتن وتقدح في المتن نقول كايه كعلة الوصل والإرسال وعلة الوقف والرفع واضح إخوة مثلا أقول لك مثلا تقع العلة نقط ونقط تقول في الاسناد والمتن أو موطن العلة إما أن تقع في كذا وإما أن تقع في كذا يعني إن شاء الله ايضا الامتحان يعني سيكون إن شاء الله يعني في غاية السهولة كالامتحان الماضي لكن أنا أريد منك أن تقرأ الكتاب قراءة فهم وتدبر والذي لم تفهم لا تفهمه اسأل عنه الآن تقول لي يعني يضيع العلم بين الحياة والكب لا تستحي أن تسأل سل عما بدا لك واضح اذا لم تفهم شيئا فسل عنه واضح يا اخوه والانسان عندما يسال كثيرا يفهم كثيرا ويضيع العلم بين الحياء والكبر نعم طيب تفضل <تصفيق> إذا كان الطالب براي مخالفته للإستبار هو الثمن السابق فأجل فيمتبع عن مخالفته للإستبار خمس برماعي من الرؤون الحديث وهي المدرج والمحلوب والمزيد في مقتصر الأسائيث والمغطرب والمصحف فإن كانت المخالفة الأغير سياطي الإسناد أو بدافج في بمرفوع فيسبب المدرج وإن كانت المخالفة تقديم أو تأخير فيسبب المحلوب وإن كانت المخالفه بزياده راوي فيسمى المزيد في متصل المزيد في متصل أساليه وإن كانت المخالفه بزياده راوي براوي أو بحصول تلاف في مبنى ولا مرد فيسمى المتصل وإن كانت المخالفه بتغيير النبض مع بقاء الصياغ فيسمى المصحف ولا تقصير البحث فيها عنده لا تخف لأن لا تخاف إن شاء الله ان الأمر أسهل ما يكون إن شاء الله طيب إحنا ذكرنا السبب السادس من أسباب الطعن في الراوي ألا وهو ليه لا إحنا السبب الوهم الوهم, الوهم لكن حديث هذا الراوي يسمى المعل طيب السبب السابع من أسباب الطعن في الراوي مخالفة الثقات. يبدأ خلاصة هذه الفقرة تكتب السبب السابع من اسباب الطعن في الراوي مخالفه الراوي للثقات السبب السابع من أسباب الطعن في الراوي مخالفة الراوي مخالفة الراوي السادس إيه؟ الوهم السابع المخالفه مخالفه الراوي للثقات طيب ثم ندخل في الحديث المدرج نعم الحديث الموضوع يعني فوق لغه اسم من ادراج الشيء في الشيء اذا ادخلتم فيه وضمتم الى صلاح ما غير سياقه المستدلي او ادخلت في مثله ما ليس منه بلا فصل. نعم يبقى السبب السابع من اسباب الطعن في الراوي مخالفه الراوي للاثقات والمخالفه أنواع. يعني مخالفة الراوي للثقات لها أنواع كثيرة اولى هذه الأنواع أن تكون المخالفة بتغيير سياق الإسناد أو الإدخال في المتن ما ليس منه لبن المخالفة لها أنواع إما أن تكون هذه المخالفة بتغيير سياق الاسناد أو بيدخل الراوي في المتن ما ليس منهم فمثلا عندك حديث مثلا يرويه مره ابن كعب مره ابن كعب فيجعله الراوي كعب ابن مره الراوي اسمه ايه مره ابن كعب فيجعله الراوي ايه كعب ابن مره هذا معنى ايه تغيير سياق الاسناد مثلا خالد بن حسن يخليه ايه حسن بن خالد محمد بن عبد الله يخليه عبد الله بن محمد وهذا يسمى القلب يسمى ايه القلب واضح يا اخوه طيب فالان ما غير سياق اسناده او ادخل في متنه ما ليس منه يدخل في متنه ما ليس منه، يعني مثلاً الرسول عليه الصلاة والسلام قال: من مات يشرك بالله شيئا دخل النار، واضح؟ بعض الرواة أدخل في كلام النبي صلى الله عليه وسلم كلاما لابن مسعود، يعني الرواية الصحيحة إيه؟ قال ابن مسعود قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من مات يشرك بالله شيئا دخل النار. وقلت انا اللي ابن من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنه اللي هو مفهوم مفهوم العكس يعني الرواية الصحيحة الرواية الصحيحة تقول ايه قال ابن مسعود قال رسول الله من مات يشرك بالله شيئا دخل النار وقلت أنا يعني ابن مسعود وقلت أنا من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة جاء بعض الرواه الثقات فجعل كلام ابن مسعود من كلام النبي صلى الله عليه وسلم اخطأ نسب كلام ابن مسعود للنبي صلى الله عليه وسلم فقال قال رسول الله من مات يشرك بالله شيئا دخل النار ومن مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة هذا إيه؟ ادخل في المتن ايه ما ليس منه هذا يسمى المدرج يسمى ايه الحديث المدرج يعني ادرج في المتن ما ليس منه كما تضع مثلا في الدرج شيئا وتغلق الدرج فهذا أيضا يسمى الإدراج أدخل في المتن ما ليس منه أدخل إيه في المتن ما ليس منه مثلا حديث مثلا الطيرة شرك وما منه إلا ولكن الله يذهب بالتوكل يعني في رواية أيضا عن ابن مسعود رضي الله عنه الرواية الصحيحة تقول الطيرة شرك قال رسول الله الطيرة شرك ثم قال ابن مسعود وما منه إلا ولكن الله إيه يذهبوا بالتوكل يعني ابن مسعود رضي الله عنه يقول ما منا إلا ويصاب بشيء من الطيرة والتشاؤم لكن الله إيه يذهب هذا الإيه التشاؤم بالإيه بالتوكل يعني أحيانا الإنسان في وقت ضعف يصاب بإيه بالتشاؤم والطيرة ونحو ذلك لكن إيه الله عز وجل يذهب هذا المعنى بشيء من التوكل على الله عز وجل دي الرواية الصحيحة جاء بعض الرواة ونسب كلام ابن مسعود لايه للنبي صلى الله عليه وسلم فقال قال رسول الله الطيره شرك وما منا الا ولكن الله ايه يذهب بالتوكل فإن ادخل في المتن ايه ما ليس منه هذا معنى الحديث الايه المدرج طيب نريد الان ان نعرب الحديث المدرج نقول هو ما غير سياق اسناده عندك الحديث عندك التعريف ما غير سياق اسناده او ادخل في متنه ما ليس منه بلا فصل بلا ايه فصل يعني يقول الطيره ش... قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الطيره شرك وما منا الا ولكن الله يذيبه بالتوكل بلا فصل لا يفصل كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم من كلام ابن مسعود واضح فهذا يسمى بالحديث الايه المدرج لا بغير عمد بغير عمد احسنت يبقى نقول بلا فصل على سبيل الخطأ والوهم على يعني نضيف هذه الزيادة في التعريف على سبيل الخطأ والوهم واضح لان لو تعمد يسمى عمله هذا ايه كذبا او يسمى موضوعا واضح وفي <تصفيق> ان في لا ما احنا قلنا اثنين. لا يقع الادراج يقع في الاسناد ويقع في المتن لذلك في التعريف انا جمعت بين بين الاسناد والمتن ما غير سياق اسناده او ادخل في متنه ما ليس منه بلا فصل على سبيل الخطا والوهم لا ده دي انواع اللي ستاتي ان شاء الله هو مكتوب وهنا شامل المضرب برضه يعني المضرب شامل بالأخيل والمضطرب لا لا ده المضطرب ده نوع من أنواع علوم الحديث سياتي ان شاء الله هو مكتوب انه برضو ايه بحسوم تدافع في المحل لا لا احنا قلنا العلم انت تقرأ فين دلوقتي مخالفة الافتقاط لا هو ذكر هو ذكر الانواع جملة ثم بعد ذلك ايه ايه فصل اه فالنوع الأول الأول إيه المدرج عرفتوا يا إخواني معنى المدرج يبقى المدرج هو ما غيّر سياق إسناده أو أدخل في متنه ما ليس منه بلا فصل على سبيل الإيه الخطأ والوهم طيب فضّل. أحياناً النّظري كأديف غيره رضي الله عنه أدرجت دائماً من عندي لفّسي وقولي من هذا الكلام لن نسيب أن إلى النبي صلى الله عليه وسلم فهني ممكن يكون ده على سبيل مواضيع أحياناً النّظري هو لا الإدراج يكون أحيانا عن سبيل تفسير بعض الكلمات الغريبة في الحديث وسياتي إن شاء الله يعني بعض الرواه قد يفسر كلمة غريبة ثم بعد ذلك يأتي بعض الرواه ويدرجها من كلام النبي صلى الله عليه وسلم المهم ان القاسم المشترك في الإدراج هو أن يدخل في المتن ما ليس منه بلا فصل على سبيل الوهم والخطأ هذا معنى الحديث المدرج يبقى إذا قلت عرف الحديث المدرج تقول هو ما غيره سياق اسناده أو أدخل في متنه ما ليس منه بلا فصل على سبيل الوهم والخطأ لكن يا إخوة إذا جاءت الرواية تقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الطيرة شرك وقلت أنا ما منا إلا ولكن الله يذيب بالتوكل هل هذا يسمى مدرجا؟ لا يسمى مدرجا ليه؟ إن فصل لرواية كلام النبي من كلام ابن مسعود رضي الله عنه لابد أن تأتي للرواية لا تميز كلام النبي من كلام ابن مسعود ما منا الطير تشرك وما منا إلا ولكن الله يذهب بالتواجه طيب السؤال الآن مهم كيف عرفنا أن هذه الكلمة مدرجة في الحديث كيف عرف العلماء أن هذه الكلمة مدرجة في الحديث يعني مثلا رواية أتت فصلت كلام النبي من كلام ابن سعود هذا وارد صحيح لكن طيب إذا لم تأتي رواية تفصل هذا من هذا كيف نستطيع أن نحكم على هذه العبارة بأنها مدرجة؟ ما هي دي مدرجة؟ يعني ما السبب الذي يعني حكمنا عليها بأنها مدرجة؟ ما إحتمل؟ ما إحتمل؟ ما إحتمل؟ ما إحتمل؟ ما إحتمل؟ ما إحتمل؟ ما إحتمل؟ ما إحتمل؟ ما نعم. إحنا لأ، بس لم تأتي رواية تفصل هذا من من ذي. لكن نحن نحكم يقينا يقيناً أن هذيل كلام مدرج في الحديث، ليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. ليه لا يصح ليه؟ النبي صلى الله عليه وسلم. لفظ الله قال لا يتشان أصلاً. النبي صلى الله عليه وسلم. لا يوجد عن لا مش يتشان. مستحيل. أحسنت. آه هذا هو. أنت أقلت ك тяжيء أقلت كيه أقول إيه ألوا Sameishi أس场 أليس أم سمعتgo yayش لا نعم الاستحالة أن يتشائم النبي صلى الله عليه وسلم لأن الأنبياء صلوات الله عليه معصومون من الشرك الأكبر Welte فيستحيل عليه صلى الله عليه وسلم أن يتشائم واضح يستحيل أن الأنبياء صلوات الله عليه وسلم معصومون من الشرك الأكبر والأصغر, والأصغر. والتشاؤم إيه من الشرك الإيه؟ الأصغر واضح يا إخوة فالاستحاله ان يعني يقع منه صلى الله عليه وسلم التشاؤم اي أن ان هذا الكلام مدرج في الحديث ليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم لكن من بعد النبي صلى الله عليه وسلم ممكن ايه يقع التشاؤم حتى من الصحابه رضي الله تعالى عنهم لا سيما في بدايه الإيه في بداية الاسلام اذا كان حديث عهد باسلام قد يقع فيه الطيره والتشاؤم نحن ايضا قد نقع في الطيره والتشاؤم لكن الله ايه يذهب بالتوكل فالاستحالة أن يقول النبي صلى الله عليه وسلم هذا الكلام حكمنا عليه بأنه مدرج. دائمته لو لم تأتي رواية تفصل هذا من ذاك. واضح؟ إذا لم تأتي رواية نستطيع أن نحكم على هذا الكلام بأنه مدرج لاستحالة أن يقول النبي صلى الله عليه وسلم هذا الكلام. واضح؟ ما نفس برضو إيه؟ نفس وما من؟ يستحيل أن النبي يقول هذا الكلام. نعم. سيأتي إن شاء الله. يبقى الحديث المدرج يا إخوة هو ما أدخل في متنه ما ليس منه بلا فصل على سبيل الإيه؟ الوهم والخطأ طب لو تعمد يسمى حديثا إيه موضوعا لا يسمى مدرجا إذا تعمد أنه هو يدخل في المتن ما ليس منه يكون الحديث إيه موضوعا ولا يسمى مدرجا لابد لكي يسمى مدرجا أن يكون هذا وقع من الراوي على سبيل الخطأ والوهم أخطأ يعني ونسي فنسب هذا الكلام إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم تفضل المدرج في المدرج في من فيعرض الله في فيقول فيقول كلاما من قوته نفسه فظن بعض من سمعوا أن ذلك الكلام هو ذلك الاسناس فرونه عنه كذلك فيتغير سياق الاسناس اكملا مثال قصته تذهب للغوص الزاهد في الوادي ما كان القدرة صادته بالله حسن وحسن وجو بانها وأصل قصة إلى أن ثابت ابن موسى بترنيموس موسى دخل على شريك عبد الله القاضي وهو يبكي ويقول حدثنا الاعمش عن أبي سفيان عن جابر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وسكت بيكتب المستند فلما نظر نظر إلى ثابت قال من كثر صلاته بالليل حسن وجهه النعاس وقضت بذلك ثابتا لزهديه ورعه فظن ثابت أن أن أن أن انه مجمو ذلك الإسناد فكان يحدث به كذلك نعم طبعا حنا ذكرنا ان العلة تقع في الإسناد والإيه والمتن يعني إذا... نعم نعم إذا قلت لك أكمل العلة تقع فيه كذا وكذا تقع في الإيه في الإسناد والمتن كذلك المدرج يقع فيه الإسناد والمتن هذا ايضا موضع سؤال يعني الإدراج إما أن يكون في المتن وإما أن يكون في الإسناد. هذا يأتي موضع سؤال في أكمل العبارة طيب احنا قلنا مدرج الإسناد هو ما غير سياق إسناده ما غير سياق إسناد فشريك ابن عبد الله وهو محدث كان يحدث بأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم وهو في المجلس قال حدثنا الأعمش ما اسم الأعمش؟ سليمان بن مهران الأعمش عن ابي سفيان عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم ثم سكت لماذا سكت؟ ليكتب الطلاب هذا معنى ليكتب المستملي يعني الشريك العالم يملي والطلاب إيه؟ يكتبون نحن نسميه الآن الإملاء هذا كان موجودا عند المحدثين المحدث يملي يقول حدثنا الأعمش ثم يسكت حتى يكتب الطلاب ثم يقول عن أبي سفيان ثم يسكت عن جابر ثم يسكت ثم يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم يسكت حتى يكتب الطلام وفي عند سكوت شريك دخل ثابت ابن موسى الزاهد كان من الزهاد العباد وكان الزهاد والعباد والصالحين والصالحون في العصور المتقدمة يعرفون يعني معروف أن هذا من الزهاد وهذا من العباد وهذا يقوم الليل يعني يقوم يعني الليل يعني كل له هذا يصلي الفجر بوضوء العشاء يعني كان الزهاد ايه يعني معروفين عند العلماء فشريك رحمه الله سكت قال قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وسكت حتى يكتب الايه الطلبه ثم يملي عليهم المتن ففي هذا الوقت دخل من ثابت الزايد هذا فلما رأى شريك وراى وجهه وما عليه من النور قال من, من كثرت صلاته بالليل حسن وجهه بالنهار ويخاطب من ثابتا فظن يعني ثابت رحمه الله طبعا من الزهاد ليست لو معناية بالحديث ان هذا من كلام من النبي صلى الله عليه وسلم فكان بعد ذلك يروي هذا الكلام وينسبه إلى النبي صلى الله عليه وسلم واضح يعني كيف وقعت هذه القصة فسابت شريك يحدث يعني ثابتا يعني يمدحه في وجهه فيقول من كسرت صلاة بالليل حسن وجهه بالنهار فظن أن هذا الكلام من كلام النبي صلى الله عليه وسلم فكان ثابت يقول حدثني شريك عن الأعمش عن أبي سفيان عن جابر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من كسرت صلاة بالليل حسن إيه وجهه بالنهار فهذه صورة من صور الايه ادراج الاسناد مغير سياق اسناده يعني هذا المتن ليس بذاك الاسناد هذا المتن ايه ليس بذاك الاسناد هذا المتن ليس بذاك الاسناد يعني هذا المتن اصلا ليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم فهذا الراوي اللي هو ثابت غير سياق الاسناد يعني ركب اسنادا على متن ليس هو له ليس ايه هو له كمان مثلا يروي حديث مثلا إنما الأعمال بالنيات يروي مثلا عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة قال قال رسول الله إنما الأعمال بالنيات هنا ركب متن على إيه إسناد ليس لهم فهذا يقال لو غير سياق اسناده فثابت هذا روى متنا باسناد ليس هو ايه ليس هو لهم واضح يا إخوة؟ غير سياق إسناده الله أعلم مكنتش معهم والله لا من عارفوش في ناس خالص من الموضوع لا هو يعني هو حدث بعد ذلك لا ما حدش طبعا هو لأن طبعا هو ليس معروفا بطلب العلم هو قدرا كده دخل هذا المجلس وشريك وحدث يعني هو يمكن المجلس الوحيد اللي إيه اللي حضر Le? Lees Hij is dan, lees dan, lees dan, lees dan, lees dan, lees مدني طبعاً ما كدا كدا أصلاً طلب مش لأنه أصلاً مش هو لا هو العلماء عرفوا طبعا ونصوا على على هذا مدرج في مش لكن يعني مثلاً من يذكر هذا المثال من العلماء لا يذكرون المتن الصحيح يعني مثلا اسيوط رحمه الله في تدريب الراوي لم يذكر المتن الذي حدث به شريك في هذا المجلس هو يذكر فقط المثال مثال لإضراج الإيه الإضراج الذي وقع في الإسناد يعني نغير سياق إسنادي وحول عن الإسناد الصحيح واضح؟ ولكن لم يسقون متن الإيه المتن الذي روي به هذا الإيه الإسناد. هو ده هو ده في الإسناد؟ آه لكن هو يؤدي يق... إلى يؤدي إلى خطأ في المتن أيضا. له صور كثيرة. لا وصور كثيرة. لكن الشيخ هنا ذكر أسهل. لا لا له أربع صور ذكرها الحافظ ابن حجر في نزهة النظر لكن الشيخ نخطار أسهل هذه إيه أسهل أنواع الإدراج في الإسناد واضح صحيح أن نقول ما غيّر سياق إسناد ولا ما غيّر سياق متن لا إذا إذا أردنا أن نعرف مدرج الإسناد نقول ما غيّر سياق وإسناد إذا مدرج الإسناد إذا إذا أردنا أن نعرف الحديث المدرج بصفة عامة نقول ما غيّر سياق وإسناد أو أدخل في متنه ما ليس منه بلا فصل على سبيل الخطا والوهم لكن عندما نقسم الادراج الى ادراج في الاسناد وادراج في المتن نقول مدرج الاسناد هو ما غير سياق اسناده ومدرج المتن هو ما ادخل في متنه ما ليس منه بلا فصل على سبيل الوهم والخطا يعني نفس المدرج الاسناد من مدرج المتن واضح لكن اذا عرفنا الادراج حديث المدرج نقول هو ما غير سياق اسناده او ادخل في متنه ما ليس منه يعني نجمع بين مدرج الإسناد ومدرج الايه المتن نعم Mudra is de يعني هذا الكلام الحمد لله سهل يعني الإدراج إما أن يكون في أول المتن وإما أن يكون في وسط المتن وإما أن يكون في آخر المتن واضح إخوة فالإدراج إما أن يكون في أول المتن وإما أن يقع الإدراج يعني زيادة في وسط المتن وإما أن تقع الزيادة في آخر المتن والمؤلف يذكر أمثلة لهذه الأنواع الثلاثة نعم <تصفيق> طيب عشان, عشان يعني الوقت مثال للإدراج في أول حديث الرواية الصحيحة إخوة حديث أسبق الوضوء ويل للأعقاب من النار الرواية الصحيحة إيه تقول إيه قال أبو هريرة رضي الله عنه أسبق الوضوء فإني سمعت أبا القاسم صلى الله عليه وسلم يقول ويل للأعقاب من النار يعني أبو هريرة رأى جماعة يتوضؤون ولا يغسلون الإيه الاعقاب اللي هو مؤخره الايه القدم يعني بعض الناس احيانا اذا توضأ يهمل مؤخر القدم فابو هريره ابصر جماعه من الـ من الـ الذين يتوضؤون فوجدهم ايه يهملون غسل الاعقاب فقال اسبغوا الوضوء فاني سمعت ابي القاسم يقول ويل للاعقاب من النار ويل إيه للاعقاب من النار الانسان اذا يعني أهمل غسل الأعقاب في الوضوء يكون هذا سببا في دخول النار والعزو بالله سبب ويل للأعقاب من النار دير الصحيح. رواية الصحيح برواية الصحيحة تقول إيه قال قال أبو هريرة أسبق الوضوء فإني سمعت أبو القاسم يقول ويل للأعقاب من النار فكلمة أسبق الوضوء من كلام من من كلام أبي هريرة جاءت رواية بقى المدرجة اللي هي الخطأ تقول قال رسول الله اسبغ الوضوء ويل للاعقاب من النار دي الروايه الايه المدرجه اين وقع الادراج في اول المتن واضح ده مثال لوقوع الزياده في اول المتن احيانا تقع الزياده في وسط الإيه؟ في وسط المتن حديث عائشه رضي الله عنها كان النبي صلى الله عليه وسلم يتعبد الليالي أو يتحنس الليالي ذوات العدد في غار في غار حراء يتحنس الليالي الزهري رحمه الله عندما روى هذا الحديث قال والتحنس هو التعبد التحنس هو إيه؟ التعبد يعني هو اراد ان يفسر كلام كلمه في الحديث كان النبي صلى الله عليه وسلم يتحنس الليالي يعني يتعبد الليالي ذوات العدد في غار حراء عندما فجأه الوحي صلى الله عليه وسلم الزهري قال والتحنس الايه التعبد يبقى كلمه التعبد دي من كلام من الزهري, الزهري. دي الروايه الصحيحه بعض الرواه اخطا فنسب هذا الكلام او ادرجه في الحديث قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يتحنس الليالي ويتحمس يتعبد الليالي ذوات العدد فادرج كلمه التعبد في الايه في الحديث واضح وهذا الإدراج وقع فيه في, في وسط الإيه المتن. طيب الإدراج في آخر الحديث المدرج في آخر الحديث كما في حديث مثلا الطيرة شرك وما منا إلا ولكن الله يذهب بالتوكل هنا وقع الإدراج في في آخر الإيه الحديث في آخر المتن فالإدراج إما أن يقع في أول المتن وإما أن يقع في وسط المتن وإم وإما أن يقع في آخر المتن. طيب دواعي الإدراج ما الأسباب التي تحمل الرواه على الإدراج من ذلك من الدواعي بيان حكم شرعي بيان حكم شرعي أبو هريرة رضي الله عنه عندما راى بعض الناس يتوضؤون ويهملون غسل الاعقاب أراد أن يبين لهم حكما شرعيا وهو إيه؟ إسباغ الوضوء وجوب إسباغ الوضوء فده داء السبب الذي جعله يضيف شيئا في المتن. قال أسبغ الوضوء يعني ويل للأعاقب من النار. فهو أراد اليوم أن يبين حكم إسبغ الوضوء أنه يجب على المتوضّع أن يسبغ الوضوء وأن يعم جميع الأعضاء بالماء أو جميع العضو بالماء. فد داعي من دواعي الإيه الإدراج أن يبين حكما شرعيا من ذلك استنباط حكم شرعي من الحديث قبل أن يتمه الحديث. استنباط حكم شرع من الحديث قبل أن يتم قبل أن يتم الحديث ومن الدواي أيضا شرح لفظ غريب في الحديث شرح لفظ غريب في الحديث كما قال الزهري إيه والتحنُس التعبد كيف يدرك الإدراج كيف نعرف أن هذه اللفظة مدرجة في الحديث قال يعرف ذلك بأمور أربعة منها ورود الحديث منفصلا في رواية أخرى يعني مثلا أبو هريرة يقول مثلا أو ابن مسعود يقول قال رسول الله من مات يشرك بالله شيئا دخل الـ دخل النار وقلت أنا من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة فأتت رواية فصلت كلام النبي صلى الله عليه وسلم من كلام ابن مسعود العمر الثاني التنصيص عليه من بعض الأم المطلعين كما يقول مثلا إمام أحمد رحمه الله هذه اللفظة مدرجة في الحديث أو يقول البخاري هذه اللفظة مدرجة في الحديث اقرار الراوي نفسه أنه أدرج هذا الكلام اقرار الراوي نفسه أنه أدرج هذا الكلام الرابع الراوي نفسه كونه صلى الله عليه وسلم يقول ذلك استحالة ايه كونه صلى الله عليه وسلم يقول ذلك كما في حديث ايه الطيرة شرك وما منا إلا ولكن الله يذهبه بالتوكل كذلك حديث للعبد المملوك أجران للعبد المملوك أجران والذي نفسي بيده لولا الجهاد وبر أمي والحج ولا أحببت أن أموت وأنا مملوك من الأخ الذي يقول لنا كيف عرفنا أن هذه اللفظة مدرجة في الحديث والذي نفسي بيده لولا الجهاد وبر أمي والحج لا أحببت أن أموت وأنا مملوك فضلا شمال الجسم Kijk, we weten dat deze woord niet in het hadis voorkomt. Nee, hij zegt dat in het hadis voorkomt. Nee, hij zegt dat hij niet in het hadis voorkomt. Nee, hij zegt dat hij niet het hadis voorkomt. Nee, hij in hadis فهذا الكلام مدرج من كلام ابي هريره رضي الله تعالى عنه فضل شيء احسنت وهو ايضا لا يتمنى ان يكون ايه عبدا وهو افضل خلق صلى الله عليه وسلم واضح فهذا ايضا دليل على الادراج استحاله كون النبي صلى الله عليه وسلم يقول هذا طبعا الادراج الروايه المدرجه ايه طبعا ضعيفه يعني اللفظ المدرجه ليست من كلام النبي صلى الله عليه وسلم يعني عندما نحدث بالحديث لابد ان نفصل كلام النبي صلى الله عليه وسلم من كلام الصحابه او من كلام التابعين واضح فالادراج حرام باجماع العلماء من المحدثين والفقهاء وغيرهم طبعا اذا كان على سبيل الايه العمد اذا تعمد هذا حرام اذا تعمد اما هذا على سبيل الايه الخطا والوهم ويستثنى من ذلك ما كان لتفسير غريب فإنه غير ممنوع يعني إذا كان الإدراج بسبب أن يفسر كلمة غريبة في المتن فهذا قد يتسامح فيه لكن لابد أن يبين أن هذه الكلمة مدرجة في المتن كما فعل الزهري رحمه الله تبارك وتعالى طيب في سؤال يا إخوة اسرع على أسر هو كل ضعيف كل ضعيف هو الكلام الذي دخل في المتن وليس منه يعني الطيرة شرك دي صحيح وما منا دي طبعا من كلام مين ابن مسعود او ما احنا نفصل بقى الرواية للخطأ من الرواية الصحية فقط نقول مثلا قال رسول الله الطيرة ايه شرك او مثلا للعبد المملوك اجران فقط وقال ابو هريرة اذا اردت بقى ان تكمل قال ابو هريرة لولا الجهاد وتكمل ليه المت لكن لابد ان تفصل كلام النبي من كلام ابن مسعود واضح؟ الادرام يكون وهم وخطا من السامع مش, مش, مش من الراوي نفسه لا من الراوي يعني راو روى هذا الحديث فادرج كلام ابن سعود في كلام النبي صلى الله عليه وسلم يعني وقع من اللي هو سمع الحديث أما المتكلم بحيث اصلا يقصد ان هو يعني مثلا أبو هريرة حدث بهذا الحديث حدث به على الوجه الذي سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم الخطا أتى من بعد الصحابة يعني يعني مثلاً التابعين أو أتباع التابعين هو الذي أدخل كلام الصحابي في كلام الرسول صلى الله عليه وسلم يعني نقص يعني ادراج دوايت مش خطأ من النبي غروره نفسه لا لا هو خطأ من اللي سمعه اه من تلميذ مثلاً من تلميذ أبي غريرا أو من أتباع التابعين أو غير ذلك بجزاكم الله خيرا وصلى الله وسلم وبارك على نبينا